التسجيل مئة أربعة استمع إلى النص ثم املأ الفراغ بالكلمة المناسبة إن البناء الحالي للجامع القبلي يعود إلى العصر الأموي فقد بدأ الخليفة عبد الملك بن مروان بناء المسجد وأتمه ابنه الوليد وكان في الأصل مكونا من خمسة عشر رواقا ثم اختصرت أروقته في عهد الفاطميين إلى سبع أروقة ليتمكن من مقاومة الزلازل